قال عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه أي البخاري ومسلم ولهما أي البخاري ومسلم في حديث عتبان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 ثم قال فيه مسائل هذا الباب يوضح فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب فبدأ بالآية الأولى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال ابن كثير في هذه الآية أي هؤلاء الذين أخلصوا لعبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه أي بعد ما حدثت مساجلات بين إبراهيم عليه السلام وقومه قال الله عز وجل هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي هؤلاء الذين لهم الأمن التام في الدنيا والآخرة والاحتداء التام في الدنيا والآخرة طالما أنهم حققوا التوحيد كاملا غير منقوس عن ابن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه الظلم عباد الله على درجات أعلاه وهو الشرك بالله تبارك تعالى وهو ظلم العبد لنفسه بأن وضعها في غير موضعها فموضع العبد أن يكون عابدا لله تبارك وتعالى وحده فإذا أخرج نفسه عن هذه الصفة وعبد غير الله فقد ظلم نفسه أشد الظلم وهو أكبر الظلم هذا الذي إن مات عليه الإنسان بعد بلوغ الحجة بغير توبة يسقط جميع حسناته يخبط جميع أعماله ويدخل النار لا يخرج منها أبدا النوع الثاني من أنواع الظلم ظلم العبد لغيره ظلم العبد لغيره. وهذا أيضا لا يتجاوز ولا يتسامح الله تبارك وتعالى فيه حتى يغفر الناس بعضهم لبعض في الدنيا أو يتقص يوم القيامة القسم الثالث هو ظلم العبد لنفسه بما دون الشرك بالكبائر والمعاصي ويعني هذا إلى الله تبارك وتعالى كثائر المعاصي إن شاء عذب عليه وإن شاء غفر وعفى وأهون هذه الدواوين على الله تبارك وتعالى هو الديوان الثالث وأشدها الديوان الأول وهو ظلم العبد لنفسه بالشرك وفعل الكفر والعياذ بالله فالصحابة رضو الله تبارك وتعالى عليهم لما سمعوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مقتدون فهموا الظلم على كونه عموم الظلم أي أن الإنسان إذا ألبت وخالط إيمانه بأي نوع من أنواع الظلم بأي نوع من أنواع ظلم الثلاثة، أنه لم يكن له الاجتذاء ولا الأمن لا في الدنيا ولا في الآخرة. فخافوا فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ يعني دمين فينا ذل لا يفعل سيئة. قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون يعني ليس كما فهمتم. ظلم في الآية ليس عاما لا يشمل جميع أنواع الظلم بل الظلم في الآية مخصوص بنوع من أنواع الظلم قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك يعني أي بشرك الآية الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولم تسمعوا إلى قول رقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فبين أن الظلم فيه ظلم عظيم وظلم دون ظلم الظلم العظيم الكبير هو الشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا لا يغفر الله عز وجل إلا بتوبة إلا بتوبة توبة بالإجماع إن التائب من الكفر والشرك مغفور له وهل كان الصحابة أغلب الصحابة إلا كانوا مشركين فتابوا فتاب الله تبارك وتعالى عليهم الحديث الآخر لأحمد للإمام أحمد بنحوه عن عبد الله قال لما نزلت الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه قال إنه ليس الذي تعدون ليس كما فهمتم ألم تسمعهم ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا أولا الظاهر أن الأمن والهتداء يكون في الدنيا والآخرة فلا شك أن الموحدين لله تبارك وتعالى الذين حققوا كمال التوحيد آمنون في الدنيا مطمئن مطمئنة قلوبهم وهم كذلك آمنون في الآخرة من عذاب الله تبارك وتعالى مهتدون في الدنيا فلا يضلون ولا يشكون وكذلك مهتدون في الآخرة إلى منازلهم في الجنة الأمن والظلم الظلم هناك ظلم أكبر وظلم أصغر أي ظلم دون ظلم والأمن والاهتداء هناك أمن واهتداء مطلق تام وأمن واهتداء ناقص فعلى حسب تحقيق الإنسان للتوحيد يكون أمنه واهتداؤه الظلم التام المطلق اللي هو الشرك مطلق الظلم اللي هو بعضه ظلم دون ظلم مقيد اللي هو المعصية اي حاجه تحت تحت الشرط مطلق الـ الـ الامن والاختداء المطلق مطلق المطلق يعني بلا قيد بلا حد اللي هو الامن والاحداء الايه التام اللي هو الامن من دخول النار لا يدخلها أساسا وهذا في من حقق كمال التوحيد مطلق الأمن والاهتداء يعني عنده أصل الأمن والاهتداء يعني آمن من الخلود في النار، ولكنه غير آمن من الدخول هنا نعلم أن الموحدون الناس يوم القيامة قسمين كفار ومؤمنين الكفار مخلدون في نار والمؤمنين على ثلاثة أكثر اللي هم أهل التوحيد في الأشرة أهل التوحيد في الآشرة ثلاثة أكثر قسم الأول من زادت حسناته على سيئاته ولو بواحدة هذا لا يدخل النار ثالثا هذا يدخل الجنة من أول واحدة وزنوبه تكفر بقى في الدنيا بالحسنات، المحيات وبالمصائب وفي القبر وعلى الصراط وفي عرصات يوم القيامة لكنه لن يدخل النار القسم الثاني قسم تساوت حسناته مع سيئاته وهؤلاء ايضا لن يدخلوا النار ولكنهم يقفون على جبال الاعراف بين الجنة والنار ما شاء الله ان يقفوا وكفى به عذابا حد ذاته لا عقوبة شد مع شدة الحر, الحر وهول الموقف ومع سنين الوقوف في ارض المحشر يقف مرة اخرى بين الجنة والنار يرى اهلا الجنة ينعمون ويرى اهلا النار يعذبون وهو مش في الإشفاق من هذا هذا في حد ذاته عذاب يقف ما شاء الله أن يقف ثم ما قاله إلى الجنة قسم الثالث وهو من زادت سيئاته على حسناته ولو بواحدة هذا يستحق دخول النار لا نقول يدخل النار لا يستحق دخول النار فقط أما يدخل أو لا يدخل فهذا بناء على رحمة الله تبارك وتعالى معه أو عدله فيه إن شاء الله تبارك تعالى, تعالى تجاوز عنه وعفى عنه وأدخله الجنة وإن شاء عذبه بذنوبه ثم مآله إلى الجنة فلا يخلد في النار إلا كافر وهذا هو الذي له مطلق الأمن والاهتداء عنده أصل الأمن والاهتداء الكافر منتفي الأمن والاهتداء ليس له أمن ولا اهتداء لا في الدنيا ولا في الآخرة في الدنيا, في الدنيا معذبون بالهم والنكد والحزن والضيق وفي الآخرة يعذبون في نار جهنم أما أهل التوحيد العصات منهم معهم من التوحيد ما حصنهم من الخلود في النار ولكنهم لما لم يكملوا التوحيد لم يحصنوا من دخولها فإذا دخلوها عقبوا بذنوبهم ثم أمر بهم فأخرجوا فأدخلوا الجنة وهذا بإجماع أهم السنة أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار إن دخلوها خلف في ذلك الخوارج والمعتزلة بإجمع أهل السنة أن الموحدون لا يخلدون في النار إن دخلوها ما قال الموحدين كلهم إلى الجنة يبقى دي أقسام أهل التوحيد في الآخرة إذن بحنا عندنا الأمن والاستداء المطلق اللي هو أم نحط كلمة مطلق بعد الشيء معناها كماله أمن واهتداء مطلق بلا قيد ما قيدتوش قلت أمن واهتداء وسكت ما حتطلوش قيد ما حجمتوش يبقى الأمن والاهتداء المطلق اللي هو الكامل ده لمن سلم من أجنات الظلم الثلاثة لم يظلم نفسه بالشرك ولم يظلم غيره ولم يظلم نفسه بما دون الشرك وإن فعل شيئا من ذلك تاب واستغفر وأناد أما مطلق الأمن والاهتداء يعني أصله اللي هو يحمي صاحبه من خلوص النار ولكنه قد لا يحميه من الدخول مخوف يخاف عليه كل النار هذا لمن سلم من الشرك ولكنه أسرف على نفسه فعل الكبائر وفعل المعاصي. عنده معاطن ولكنه موحد معه أصل الإيمان شهد شهادة التوحيد يؤمن بالله ورسوله دخل في الإسلام مجرد دخول في الإسلام والنطق بشهادة التوحيد هذا يحمي قائله من الخلود في النار ولكن حتى لا يدخلها أساسا ويدخل الجنة من أول لا لابد أنه بعد ما ينطف بالشهادتين يأتي بلوازم الشهادتين وهي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيؤدي الفرائض ويبتعد عن المحرمات وإذا قصر في فرض أو اقترف معصية يسارع إلى التوبة احنا عندنا الظلم المطلق اللي هو الشرك مطلق الظلم اللي هو أي معصية دون الشرك الأمن والاختداء المطلق اللي هو الثام الكامل اللي هو الأمن من إيه من الدخول في النار أساساً مطلق الأمن والاختداء اللي هو أصله لكن وهو الأمن من الخلود ولكنه غير آن من الدخول قد يدخل لأنه قصر في ما بينه وبين ربه يقول شيخ الإسلام نتيمية والذي شق عليهم اللي شق على الصحابة أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه نفسه. ظنوا أن الظلم المشروط عدمه علشان الإنسان يقلي أمن واستداء سواء كان أصلهم أو كمالهم ظلم العبد نفسه فمعنى فهموا إن لو, لو إنسان ظلم نفسه ولو بمعصية يبقى ليس له أمن والاهتداء فشق عليهم ذلك وهو أمر خطير وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله ثم أتمر شيخ الإسلام نتائمية كلامه وقال فمن سلم من أجنات الظلم الثرافة وهي الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه سواء كان بظلمه لنفسه شخصيا أو بظلمه لغيره وهو أيضا ظلم للنفس فهذا له مطلق الأمن والاهتداء عندكم في الكتاب كان له الأمن والاهتداء المطلق طبعا خطأ هي يا اما نحط قبل الامن والاهتداء مطلق يا اما نقول الامن والاهتداء مطلقا يعني اصلهم لا كمالهم تمام مطلق الامن والاهتداء نقرأ كلام ابن القيم عليه رحمه الله لان في بعض النسخ في لخبطه وفي كلام يعني غير سليم هو إما ذلك قلم أساساً في التأليف من ابن القيم رحمه الله أو خطأ بقى في الصفة أو النقل أو يعني أي مرحلة من مراحل الطباعة قال ابن القيم قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مقتدون قال الصحابة وأيونا يا رسول الله لم لم يلبس إيمانه بظلم قال ذلك الشرك هل تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم قال لما أشجع عليهم المراد لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يفعن آمنا ولا مفتديا أجابهم فلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم رافع بأن الظلم رافع للأمن والهداية بأن الظلم الرافع للأمن والاهتداية على الإطلاق هو الشرك فالنبي أخبرهم اللوم اللي يزيل الأمن والاهتداء ويبقى الإنسان ليس آمن ولا مفتد هو الإيه؟ الشرك الشرك ده هو الذي يمشي وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل يشفي العليل ويروي الغليل فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها والأمن والهدى المطلق هو هما الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم نركض في الفقرة الجاية دي لانه يلا فاق بعض لخبطة قال الظلم المطلق التام الظلم المطلق التام اللي هو ايه الشرك رافع لايه يرفع ايه لا الظلم التام اللي هو الشرك يزيل من عند الانسان ايه يديل الامن والهداه المطلق ولا مطلق الامن والهداه ها الأمن طب اللي بيقول الامن والهداه المطلق تطلع <تصفيق> ايدك طيب اللي بيقول مطلق الامن والهداه يرفع إيضاء. طب في ناس مش ما رفعتش كده ولا كده طيب الظلم التام اللي يرفع اصل الامن والهداه يزيله يزيل الامن والهداه من عند الإنسان أساساً. يبقى غير آمن لا من الدخول ولا من الخلود لأنه هيخلط أساسي يبقى يرفع مطلق الأمن والاهتداء يرفع أصله يجيل الأصل تمام؟ عارفين الأمن نساء كأنه شجرة كده لها جزور وفروع الشجرة كاملة هو ده الأمن والاهتداء المطلق لأمنا مقفقصين من الفروع والورق بقت الأصل بس اللي موجود في الأرض ده اسمه أصل الأمن والاهتداء اللي هو يحفظ الإنسان من الخلود لكنه غير آمن من الدخول يبقى الظلم التام اللي هو الشرك يشيل الشجرة كلها على بعضها يشيل مطلق يجي جنب الجزء مطلق الأمن والهتداء فبنقول فالظلم المطلق التام رافع لمطلق الأمن والهتداء لا اللي عنده خطأ في كتابه الله رافع لمطلق الأمن والهتداء حد عنده العبارة بصحيح كتبه طيب رافع لمطلق الأمن والهتداء قال ولا يمنع أن يكون مطلق الظلم نزود كلمة مطلق قبل كلمة الظلم ولا مانع ان يكون مطلق الظلم وهو ظلم العبد نفسه بما دون الشرك مانعا من الامن والهدى المطلق صلح. يبقى الظلم اللي هو الشرك يرفع اصل الامن والاهتداء ولكن مطلق الظلم وهو ما دون الشرك يرفع الكمال فقط اللي هو الامن من ال ال الدخول ولكنه يحفظ الاصل الامن من الخلود واضحة اخواننا لما شواضحة طيب تاني من الاول صلوا على النبي الظلم التام المطلق اللي هو الشيخ والظلم مطلق الظلم اللي هو ما دون الشرك الامن والاحتداء المطلق يعني الكامل التام ده يحفظ صاحبه يأمن صاحبه من الدخول فضلا عن الخلود مطلق الامن والاحتداء ده يحفظ لصاحبه الامن من الخلود لكنه غير امن من الدخول لانه ظلم نفسه عنده اصل الامن والاحتداء، فالظلم التام المطلق على قدر على كبر الظلم يكون على, على قدر ازالته من الامن والاهتداء احنا قلنا الامن والاهتداء اعتبره شجرة لها اصل ولها كمال فروع وشجر وثمر ده الشجرة كاملة يبقى صاحبها امن من الدخول والخلود فقط الفروع والثمار وبقى الجذور بس يبقى صاحبه امن من الخلود لكنه مش امن من الدخول لانه ازل فيبقى لما يكون الظلم كبير يرفع الشجره كلها يشيل مطلق الظلم يجي لها من الجذر مطلق الظلم الامن والاهتداء لكن لو الظلم صغير اللي هو دون الشرك ده ما يقدرش يشيل الشجره كلها لكن يقصف فروعها وثمرها فيبقى صاحبها امن من الخلول لكن غير امن من الدخول فالظلم المطلق التام رافع لمطلق الامن والاهتداء اما مطلق الظلم رافع للأمن والاهتداء المطلق التام الكبير إن شاء الله تكون وضع صحيح الظلم التام المطلق اللي هو الشرك يرفع مطلق الأمن يزيل الأمن والاهتداء من عند الإنسان فغير آمن من الخلود فضلا عن الذكور أما مطلق الظلم اللي هو أي حاجة دون الشرك تزيل وترفع الامن والاهزاء المطلق تزيل الكمال والتمام ولكن تبقي على الاصل الحديث الثاني في الباب هو الحديث الاول والدليل الثاني في الباب بيقول بعد إذنكم اي حد عايز سؤال بعد يكتب فرق يقول ممكن نقرر في الاخر يقول عن عبادة ابن الصامد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 من شهد لا إله إلا الله أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها قال تعالى أعلم أنه لا إله إلا الله وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع هنا بيتكلم على بعض أمور الإنساني لو شهد بها أدخلها الله الجنة على مكان من العمل وهنعرف معنا الحديث إن شاء الله فأول حاجة قال من شهد لا إله إلا الله لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله لأن هناك معبودات باطلة فبيقول لابد أن من يتكلم بها ينطق بالشهادتين لابد أن يكون عارفا لمعناها عاملا بمقتضاه شرطين مهمين جدا علشان لا إله إلا الله تدخل في الإسلام لابد أن يكون الإنسان يعرف المعنى ويعمل بالمقتضى فيبقى لو واحد أعجني قلنا له قول ورانا لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله وهو لا يعرف العربية ولا يعرف معنى لا إلا الله لا تدخله في الإسلام كذلك اذا نطقها انسان وهو غير عامل بمقتضاها لا اله الا الله لما انت تقول لا اله الا الله يعني لا معبوده بحق الا الله ومع ذلك يعبد غير الله يبقى هو غير عامل بمقتضاه. بيقول ما بيش حد يعبد إلا ربنا ومع ذلك بيعبد غير الله ناقض فعله قوله فهذا ينقض لا اله الا الله فلا بد للداخل في الإسلام أن يعلم لا إله إلا الله، ولكن لا إله إلا الله العلم بها له أصل وكمال. أصل العلم بلا إله إلا الله اللي هو معرفة أنه لا معبود بحق إلا الله. أما كمال العلم بلا إله إلا الله العلم بفرؤي الدين كله. فالذي يطلب من الإنسان حتى يدخل في الإسلام أن يعلم معنى لا إله إلا الله إجمالا. ثم بعد الدخول في الإسلام يتعلم التفاصيل، فلا بد حين ينطق بالشهادتين أن يكون يعلم أن لا إله الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وساعتها يكون قد تخلى عن عبادة غير الله، خلاص معهش يعبد غير ربنا، وينطق الشهادتين إنه يعلم أن لا إله الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وده حيجرنا على للكلام على شروط لا إله إلا الله لا إله إلا الله مفتاح إيه؟ وكل مفتاح له أثنان لو نقص سن واحد من هذه الأثنان لا يفتح الباب فلمفتاح الجنة وهو لا إله إلا الله أثنان هي شروطها في, شروط في لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامة لازم نحط تحت يوم القيامة دي مئة خاصة للا إله إلا الله شروط حتى تنفع صاحبها فين؟ أما في الدنيا بمجرد التلفظ مسلم عندنا له ما للمسلمين وعليه ما المسلمين ولم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو عندنا مسلم نعامله بظاهره لحد ما يعمل فعل ظاهر يدل على أنه نقض إسلامه ولكنه طالما أنه مستور الحال فهو عندنا مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل لا إله إلا الله ممن جاء بها عرب أو عجم ولم يشترض فيها شروطا غيرها ولكن لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامة يوم القيامة تدخل الجنة فعلا لابد أن تتوافر فيها شروط شروط لا إله إلا الله عبارة عن كل عمل قلبي واجب أصل كل عمل قلبي واجب شرط في لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامة هنذكر سبع شروط اللي هي الأشهر والأظهر واللي هي ممكن تشترك بين الشهادتين بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله وأهل العلم درجوا على ذكرها السبعة ودي أصول العبادات القلبية ولكنهم هنهم أكثر من سرعة أول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم واحنا كل شرط هنقول ايه افضله وايه كماله عشان نبقى عارفين ان اللي احنا اللي الناس محتاجاه علشان ينجوا من الخلود الايه الاصل وعلشان ينجوا من الدخول يبقى محتاج الكمال ولكن لو مع الاصل يبقى هذا مؤمن مسلم ومعنى كلمة اللي مع الاصل يبقى مقصر ومذنب ف كل بني آدم خطاء ويبقى مسلم ويبقى على الكبائر ويسم... وليسه مسلم ويبقى مسلم و... و... ويعصي وليسه مسلم ممكن يعاقب في الدنيا بالمصائب وممكن يعاقب في القبر ويعاقب في عرصات يوم القيامة وعلى الصراف وممكن يدخل النار يعذب بذنوبه ولكنه في... في نهاية المطاف لابد له أن يدخل الجنة بإجماع أهل السنة بإجماع أهل السنة أن عصاة الموحدين لا يدخلون في النار إن دخلوها لا يخلدون في النار إن دخلوها الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل نحن بنتكلم الآن في شهوط لا إله إلا الله أول شرط العلم قال العلم نفيا وإثباتاً نفيا للألوهية والاستحقاق العبادة عن غير الله وهو الكفر بالطغوط وإثباتاً للألوهية لله وحده الجزء هذا في كتاب فضل الغنين حميد الذي يريد أن يرجع له بعد ذلك وهو الإيمان بالله. قالت تعالى تعالى تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل العلم بمعناها نفياً وإثباتاً. يبقى نعرف أن لا إله إلا الله جد تثبت شيء وتنفي شيء. تنفي العبادة عن غير الله وتثبت العبادة لله وحده. أصل العلم اللي هو العلم الإجمالي بلا إله إلا الله اللي هو لا معبودة بحق إلا الله كمال العلم. العلم بالدين كله يبقى المطلوب على حين الإنسان يبقى مسلم أن يكون عنده أصلها اللي هو العلم بمعناها الإجمالي لا معبودة بحق إلا الله ثاني شرط من شروطها إله إلا الله اليقين المنافي للشك اللي هو ضده الشك أصل اليقين زوال الشك إن الإنسان لا يكون شكا في أنه لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى وحده وكماله حق اليقين وعين اليقين ودرجات كثيرة قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ثم لم يرتابوا يعني لم يشك لم يشك فأصل اليقين زوال الشك زوال الشك اليقين ده درجات كتير قال الشك واليقين في خط فاصل مجرد إن أنت تخرج من الشك إلى الانتقال إلى اليقين هذا أصل اليقين أول درجات اليقين وكلما ازداد الإنسان إيمانا كلما ارتقى في يعني سلم اليقين الشرط الثالث القبول إنه يقبل لا إله إلا الله اللي ضده الاستكبار المنافي للاستكبار قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أصل القبول زوال الاستكبار كماله تمام الخضوع والذل لله وتبارك وتعالى وحده الشرط الرابع الانقياد لما دلت عليه الانقياد القلبي قال تعالى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى الانقياد كمال وقطر ونقدر نقولها بشكل ثاني ظاهر وباطن في انقياد باطن اللي هو الانقياد القلبي في انقياد ظاهر اللي هو انقياد الجوارح اللي هو شرط في لا إله إلا الله شرط في أصل الإيمان اللي هو الانقياد القلبي اللي هو الإنسان يرى أنه عليه أن يطيع الله وأنه إذا عفى أنه يستحط العقوبة من قلبه مؤمن أنه هو المفترض يطيع ربنا تبارك وتعالى لازم يصلي ويصوم ويذكر ويحج لازم يترك المعاصي ولازم يعبد ربنا تبارك وتعالى وحده هو مؤمن بكده لكن في انقياد ظاهر بقى اللي هو جوارحه بالفعل تكون بتصلي وتذكي وتحج وتخوم وتمتنع عن المحرمات غض البصر وحفظ اللسان وحفظ الفرد اللي هو شرط في الدخول في, في الإسلام اللي هو الايه؟ الانقياد الباطن الانقياد الباطن أما الانقياد الظاهر ذا شرط في كمال الإيمان عشان ثاني يصل لكمال الإيمان ويدخل الجنة بالأول واهلة لابد أن يأتي بالانقياد الظاهر اللي هو انقياد الجوارح يصلي بقى ويسوم ويذكي ويحج أما انقياد الباطن فهو ده الشرط في أصل الإيماني شرط في أصل يبقى لما بيجي ينطق بالشهادتين عشان يدخل الإسلام لازم يكون قلبه مستقر في هذا المعنى أنه يجب عليه أن يطيع الله تبارك وتعالى المنافق ليس عنده انقياد باطن الصدق المنافي للكذب والمنافق منتفي عنه منتفي من عنده بعض شروط لا هي الله هاتي معنا الصدق المنافي للكذب الصدق المنافي للكذب قال تعالى وَمِنَ الناس من يقول آمنا بالله واليوم الاخر وما هم بمؤمنين بيقول بلسانه ولكنه كاذب بقلبه قلبه غير مصدق ولكنه بيقولها في الظاهر بس لحفظ ماله وحفظ نسله لأخذ وجاهه أياً كان الشيء وأصل الصدق زوال الكذب زوال الضد الإخلاص بشرط الشرط الثالث إن الإنسان هو بيقولها يشترط أن يكون مخلصا مخلصاً يعني اللي ما يخلصش يبقى مش مؤمن؟ لا نحن بنتكلم على لا إله إلا الله الناقلة من الكفر للإيمان لما الإنسان يكون مش مسلم وعايز يسلم وهو بينطق الشهادتين لابد أن يكون مخلصا فيها غير مرائن ما يكونش بيقولها علشان ياخد مرائن مال أو علشان الناس يقول عليها أسلم أو يتعمل له حفلة أو عشان يعرف أنه هو اللي يسلم المسلمين بيتكتفوا وي... ويساعدوه لا يكون يقولها يبتغي وجه الله تبارك وتعالى. فيبقى الإخلاص هنا المقصود مش الإخلاص في أي عمل لا الإخلاص في لا إله إلا الله الناقلة من الكفر إلى الإيمان الشرط السابع الأخير معنا هنا المحبة محبة الله ورسوله والمؤمنين وبغض الكافرين والمنافقين قال تعالى يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فتوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين حديث هو البخاري ومسلم أصل المحبة دوال البغض أصل المحبة زوال البغض والمحبة يعني درجات كثير شروط لا إله إلا الله مش السبعة دول فقط أي عمل قلبي واجب ربنا أو جبعة العباد أصله شرط في لا إله إلا الله توكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فربنا علّى الإيمان على التوكل فلابد يكون عندك ولو ظر التوكل والأصل معنى أقل شيء متصور وجوده أقل شيء متصور وجوده للأصل في شروط لا الله العمل بها ولا يتعدها جدا تحقق شروط لا إله إلا الله ولكنه لا يعرفها فالعبرة المطلوب وجودها في قلب العبد وفي أفعاله وليس مجرد حفظها يحفظها ويقولها كويس ويقول أطلها وتمامها ولكنه غير متفاعل معها غير مؤد لها فالمطلوب أن يكون الإنسان محقق لها في أفعاله وفي قلبه تأكيدا على ما ذكرنا في البداية ان هذه الشروط ليست لقبول الإسلام في الدنيا لا هذه الشروط لينتفع الإنسان بلا إله إلا الله في الآخرة عشان لا اله الله ينفعك عند ربنا لابد ان انت تكون التهب بصدق واخلاص بيقين بقبول بعلم بمحبة لازم لكن في الدنيا اللي يقول لا اله إلا الله عندنا مسلم ونبي صلى الله عليه وسلم قال اني لم امر ان اشك عن قلوب الناس من فتش وراه قال لا اله الا الله محمد رسول الله نقبل منه علانيته وناكل سريرته الى الله تبارك وتعالى كده يبقى احنا اتكلمنا على لا إله إلا الله ومعناها الإجمالي وشروطها ان شاء الله نكمل من المرة الجاية بقية الحديث سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغذرك وأتوبولك